لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 تبع على نفسه رحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم مسكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله التخذ وليا قل أغير الله التخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونا من المشركين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 أحيي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله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 إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين اشركوا واين شركاؤكم الذين كنتم تكون فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أيه يفهم وفي آذانهم وقرآن وإيروا كل آية إلا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول ال الذين كفروا كفروا وإن هذا إلا أساطر الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ سَن نُرَد ولو تروا اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نُرَد فقالوا يا ليتنا نُرَد ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا رددنا ولا نكذب بآيات ربنا بَدَّلَ لَهُم مَّا كَانُوا يَخْشَوْنَ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَرُدُّوا عَدُوًّا لَّمَّانَهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَضَلُّوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَقَالُوا يفو على ربه فَخَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُ السَّاعَةُ بَرْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ على ظهورهم ألا ساء ما يزعون وما حياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون